أما من استغنى فأنت لن تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إن تذكراه فمن شاء ذكره في صحف مكرمه برفعه طهرا بأيدي سفره كرام برة قتل الإنسان ما أكثره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 وَعِنَبًا وَقَلْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةً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 Yَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِرْءٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي وجوه يوم إذ مسفيرة واحكت مستبشرة ووجوه يوم إذ عليها وبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة.